وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فهجع البصر هل ترى من فطور ثم أرجع البصركَ الرتين يوم قلب إليك البصر خاسئ وهو حسيد ولقد زينا السماء الدنيا بناصابح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعي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 سألهم خزنتها ألم يَأْتِكُمْ نذير؟ قالوا بلا قد جاءنا نذيرهم فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير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 كبير، وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، 13. ألا يعلم من خلقه وهو اللطيف الخبير والذي جعل لكم الأرض ذنولا تَمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنَ الرِّزْقِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَقْذِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ أَمْ أَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن لَعَلَيْكُمْ حَاسِبَةٌ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَبِيتُ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيدٌ أَوَلَمْ يَرَوْا إلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّةَ وَيَقْبِضُ ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أما هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور